السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها وحبة الكرام في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل ومعنا اليوم بحول الله وقوته الجزء معنا اليوم الجزء السابع عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءة من المختصر في التفسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذه القراءة وأن يتمها علينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه ننتظر بس اللي خواكيد ان شاء الله يتجمع ونبدأ مباشرة باذن الله سبحانه وتعالى ان إن شاء الله مع اليوم الجزء السابع عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى من بداية سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الأنبياء هي سورة مكية ومن مقاصد السورة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 أفتأتون السحر وأنتم تبصرون استمعوه وقلوبهم غافلة عنه وأخف الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إن هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزته له عنكم وما جاء به سحر أف تتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعلم ما أخفى من الحديث فهو يعلم كل قول صادر عن قائله فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض وهو السميع لأقوال عباده العليم وبأعمالهم وسيجازيهم عليها. بل قالوا أضاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل تردد بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأوين لها وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل وقالوا تارة هو شاعر وإن كان صادقا في دعواه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 ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعصي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به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 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين <تصفيق> وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبا وعبثا بل خلقناهما للدلاله على قدرتنا لو ارادنا ان نتخذ لهولا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين لو ارادنا اتخاذ صاحبه او ولد لاتخذناه مما عندنا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 ولكم ايها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا ولما كان والولد عن الافتخار بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون فقال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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموت فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله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 غلبة الحق ودحر الباطل سنة إلهية إبطال عقيدة الشرك ب... إبطان عق... عقيدة الشرك بدليل التمانع. تمانع يعني ما ينفعش إن... يعني أكثر من إله يكون في مكان واحد. لو كان فيه مآله إلى الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى وما أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أَنَّهُ لا إله إلا أَنَا فاعبدون وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أَنَا فاعبدوني وحدي ولا تشرك بي شيئا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بن عباد مكرمون وقال المشركون وقال المشركون, اتخذ ال... وقال, المشركون اتخذ المل... وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب بل الملائكة عباد لله مكرمون منه مقربون إليه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم وهم وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا. يعلم ما بين أذيهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيتهم مشفقون يعلم سابق أعمالهم ولاحقها ولا يسألون ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن يرتضى الشفاعة له.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 لا فراغ بينهما فينزل منه المطر ففصلناه ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حي وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات افلا يعتبرون بذلك يؤمنون بالله وحده وجعلنا في الأرض رواسي ان تأمين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 وما جعلنا لاحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة الدنيا وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة أفإن انقضى, أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك كلا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 فنجازيكم على أعمالكم من فوائد الآيات. تنزيه الله عن الولد. منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة بل عباد مكرمون. خلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج. فقد خلقت ملتزقتين، فقد خلقت ملتزقتين ثم فصل بينهما. الذي كما يكون بالشر يكون بالخير. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها؟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 سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلب تعجيله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون لبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعيدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوع لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون لو هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم والا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب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 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل أيها الرسول لهؤلاء مستعجلين بالعذاب من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهداك بكم بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها أم لهم آلها تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاه منا يصحبون أم هل لهم آلها تمنعهم من عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ ولا هم يجارون من عذابنا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم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 بيان كفر من يستهزئ بالرسول، بيان كفر من يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. من طبع من طبع الإنسان الاستعجال والآلات خلق فاضل لا يحفظ لا يحفظ من عذاب الله إلا الله. مآل الباطل الزوال ومآل الحق البقاء. قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إليه ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سمع قبول إذا خوفوا من عذاب الله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 فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم <تصفيق> الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوا وهم من الساعة خائفون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 فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين وليس لأصنامك وليس لأصنامكم حظ من ذلك وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَ أَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ قَوْمُهُ وَاللَّهُ لا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 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فلما رجعوا ووجدوا اصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا من حطم معبوداتنا إن من حطمها لمن الظالمين حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم لعله هو الذي حطمهم قالوا فأتوه به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال سادتهم جئوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأة لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع فيكون إقراره حجة لكم عليه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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا لقد أيقنت يا إِبْرَاهِيمُ أَنَّ هذه الأصنام لا تنطق فكيف تَأْمُرُنَا أن نسألها أرادوا ذلك حجة لهم فَكَانَ حجة عليهم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 قبح لكم وقبح لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر أفل تعقلون ذلك وتتركون عبادتها قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة فقالوا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 وببما بثثناه فيها وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات ووهبنا له اسحاقا ويعقوبا نافلة وكلنا جعلنا صالحين ووهبنا له اسحاق حين دعا ربه ان يرزقه ولدا ووهبنا له يعقوب زيادة وكل من ابراهيم وابنه وكل من إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله من فوائد الآيات جواز استخدام الحيلة لأظهار الحق وإبطال الباطل تعلق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر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 وصيرناهم أئمة يهتدي، وصيرنا ائمه يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن يفعلوا خيرات، وأتوا بالصلاه على أكمل وجه، وأدوا الزكاة، وك... وأدوا الزكاه، وكانوا لنا منقدين.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 ولوط أعطيناهم فصل القضاء بين الخصوم وأعطيناهم علما بأمر دينه وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة إنهم كانوا إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين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 فاستجبنا له بإعطائه ما طلبه فانقذناه وانقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونجيناهم من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدنا به من الآيات الدالة على ونجيناهم من مكر القوم الذي كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه إنهم كانوا قوما فساد وشر فأهلكناهم أجمعين بالغرق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم يكون لحكمهم شاهدين واذكر أيها الرسول قصة داود وبنه سليمان عليهم السلام, عليهم السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدت وكنا لحكم داوود وسليمان شاهدين لم يغب, لم يغب عنا من حكمهما شيء ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمنا ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع لم نخص لم نخص به سليمان وحده وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه وطوعنا له الطير وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم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 وصرفنا عنه ما أصابه من ضر واعطيناه من وأعطيناه من واعطيناه ما فقد من الاهل واعطيناه ما فقد من اهله وأولاده واعطيناه مثلهم معهم كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل من قاد لله بالعباده ليصبر كما صبر ايوب واسماعيل وذا الكف لكل من الصابرين واذكر ايها الرسول اسماعيل وادريس وذلكفلي الكفل عليهم السلام كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم انبياء وادخلناهم الجنه إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعه ربهم وصلحت سرائرهم وعلانيتهم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 الذهاب إذ دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه فظن أننا لن نضيق عليه بعاقبه على ذهابه فبتولي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت فدعى في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقررا بذنبه تائبا إلى الله منه فقال لا معبود بحق غيرك تنزهت لا معبود بحق غيرك تنزهت وتقدست إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت ومثل إن جاء يونس من كربه هذا ومثل إن جاء يونس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 شوف سبحان الله دعاء الأنبياء وكيف يستخدمون يعني أسماء الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوات فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيا ولده وأصلحنا زوجه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 فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام وكانت هي وبنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء حيث خلقهم من غير اب إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن وكل هؤلاء وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على اعمالهم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرون لسعيه وان له كاتبون فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح بل يشكر بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده ويجده في, ويجده في كتاب عمله يوم ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به وحراما على قرية أهلنا أنهم لا يرجعون ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم حتى إذا, فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت اهوالها والشدائدها فإذا أبصار الك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 انكم ايها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الاصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الانس والجن وقود جهنم انتم ومعبوداتكم لها داخلون لهم في هذا لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفيس شديد وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم سلم ربي. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار قال الله إن الذين سبقوا في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار لما نزلت هذه الآية قالوا يعني لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خلدون يبقى خلاص بقى عيسى عليه السلام سيدخل النار لأنه عبد من دون الله فالله سبحانه وتعالى كذبهم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنهم بعضون من فوائد الآيات التنويه بالعفاف وبيان فضله التنويه بالعفاف وبيان فضله اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات فتح سد أجوج ومأجوج من عدمات الساعة الكبرى. الغفلة عن الاستعداد اليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها صلّي ربي. لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون. لا يصل إليه سمعهم. لا يصل إليه سم. لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم. وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون لا ينقاطع نعيمهم أبدا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يخيفهم الهول العظيم حيث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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها على هيئةهم التي ونحشر الخلق على هيئةهم التي خلق ونحشر الخلق على التي خلقوا بها أول مرة وعدنا, وعدنا بذلك وعد لا خلف فيه إن كنا منجزين ما نعد به.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 إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين إن فيما أنزلناه إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحدة لا شريك له وهو الله فانقاذوا للإيمان به والعمل بطاعته فإن تولوا فقل تكم على سواء وإن أدني أقريب ام بعيد ما توعدون فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم تكم أنني وإياكم على أمر مستوى بيني وبينكم من المفاصلة ولست أعلم متى ينزل ولست أعلم ولست أعلم متى ولست أعلم ما متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله يعلم ما أعلنت من القول ويعلم ما تكتمونه منه. لا يخف عليه شيء من ذلك وسيجزيكم عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدد في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه ربي افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكديب من فوائد الآيات الصلاح سبب للتمكين في الأرض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 نوصيكم بكم وصلنا الله بكثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام خاصه في هذا اليوم في هذه الليله وفي هذا اليوم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تعرض عليه في هذه الليله وفي هذا اليوم ليله الجمعه ويوم الجمعه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جميعا طبعا هو تكرار المعاني يثبت هذه المعاني في القلوب وهذا يعني غرض من أغراض التكرار في القرآن يعني حتى يعني كتابا متشابها مثاني قال بعضها لتفسير مثاني يعني يثنى مرة بعد مرة يعني يكرر ففي هذا التكرير تثبيت للمعاني في القلوب نبدأ إن شاء الله سوره الحج تنزل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعة شيء عظيم سوره الحج مدنيه من مقاصد الصوره تعظيم الله سبحانه و تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره التفسير يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه إنما يصاحب يوم القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله يوم ترونها تذهل النمر.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 وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارة من شدة هول الموقف وليس سكارة من شرب الخمر ولكن عذاب الله شديد فقد أفقدهم عقولهم سلم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد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 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب على ذلك المتمرد من شيطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه, ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي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 ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد، حتى يولد في أجل محدد وهو تسعة أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمّاتكم أطفالاً، ثم لتصل إلى كمال القوة والعقل. ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم، حيث تضعف القوة ويضعف العقل. حتى تصير أسوأ حالاً، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي، لا يعلم شيئا مما كان يعلمه وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو وارتفعت بسبب نمو نباته وارتفعت بسبب نمو نباته وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر. من فوائد الآيات. وجوب الاستعداد اليوم القيامة بزاد التقوى شدة أهوال القيامة حتى شدة أهوال القيامة حيث تنسى المرضعة طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس شدة أهوال القيامة حيث تنسى المرضعة طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس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 يبقى على حرف هنا يعني على حال واحدة يعني حتى هي الآية شرحت ذلك مش حرف ان هو على حرف الشيء لا على حرف يعني على على حال واحدة ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه يقول يعني هذا دين غير جيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يفعه ذلك هو الضلال البعيد. يعبد من دون الله أصنام لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها ذلك الدعاء للأصنام ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لما ضره أقرب من دفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق؟ يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من؟ يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود لساء المعبود الذي يضره أقرب من نفعه ساء ناصرا لمن, ينز... لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيده ما يغيظ من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم, ليخنق به ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم ليقتنغ به بقطع نفسه على الأرض ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبا؟ من فوائد الآيات أسباب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق أو هاد يذلهم إليه أو, أو كتاب يوثق به يهدي إليه أو كتاب يوثق به يهديهم إليه الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق من عدل الله أنه لا يعاقب على ذنب الله. من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب الله ناصر النبيه ودينه ولو كره الكافرون وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين وهي طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبادة النار وعبادة النار وعبادة الأوثان إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعماله شهيد لا يخف عليه منها شيء وسيجازيهم عليها.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 ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن وتسجد له, الشمس ويت... وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قيادة ويسجد له كثير من الناس سجود طواعية وكثير يمتنع عن السجود له طاعة فحق عليهم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 ولما بيّن الله سبحانه من يسدد له طاعة ومن يمتنع عقب ذلك بمصير كل, منهم ذلك بمصير كل منهما فقال الآية هذان فريقان مخت... متخاصمان في ربهم أيهم المحقة فريق الإيمان وفريق الكفر ففريق, ال... ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتلاهي في الحرارة يظهر به ما في بطونهم والجلود يذاب, بما يذاب به ما في بطونهم من الاحشاء من شدة حره ويصل الى جلودهم فيذيبها سلم يا ربنا ولهم مقامع من حديد ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم <تصفيق>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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وفريق الإيمان وهو الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخله الله في جنات تجري من تحت قصورها واشجارها الأنهار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 ومن يرد فيه أيلاً على الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامداً نذقه من عذاب مؤلم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولاً وأوحين إليه أن تشرك تشرك عبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من, ال... من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميقا في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. يأتوك مشاة أو ركبان على كل بعير مهزول مما عانى من السير. تأتي بهم الإبل، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد. رجالا مش رجال يعني رجال ونساء لا رجالا على يعني أرجلهم يعني.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 ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب، ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على ثوابه وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكر اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عشرة الحجّة وثالثة عشرة الحجّة وثلاثة أيام بعده. شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم فكلوا من هذه الأدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا ما بقى ثم ليقضوا ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص اظافرهم وازاله الوسخ المتراكم عليهم بسبب الاحرام وليوفوا بما اوجب وليوفوا بما اوجبوا على انفسهم من حج أو عمرة او هدي وليطوفوا طواف الافاضه بالبيت الذي اعتقه الله من تسلط الجبابره عليه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام اوحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ذلك الذي امرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الاظافر وازاله الاوساخ والوفاء بالذى والطواف والطواف بالبيت هو ما اوجبه الله عليكم فعظموا ما اوجبه الله عليكم ومن يتجنب ما أمره الله بجثنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما فبتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان وبتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه من فوائد الآيات حرمة هذا البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاص فيه أكثر من غيره بيت الله الحرام ما هو أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان يا رب اللهم رزقنا حج بيتك أو زيارته منافع الحج عائدة على منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدينية منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخرى شكر نعمي يقتضي العطف على الفقر شكر نعمي يقتضي العطف على على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 إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره ويصبرون على ويصبرون إن أصابهم بلاء ويؤدون الصلاة تامة وينفقون في وجه البر مما رزقهم الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والابل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين واعلامه لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة وهي قائمة, وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها على وهي قائمة قد ربطت احدى يديها حتى لا تشرد فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها واعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى والفقير الذي يتعرض ليعطى منها والفقير الذي يتعرض ليعطى منها كما دللنا لكم لتحمل كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث إلى حيث تنحروها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمه لعلكم تشكرون الله على نعمة تذلينها لكم بأذكروا اسم الله عليها صاف يعني وهي واقفة فإذا واجب جنوبها واعت على جنبها فأطيموا منها وأطيموا منها وأطيم القانع هذا الفقير الذي لا يسأل والمعتر الفقير لذلك يسأل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها ولن ترفع إليه، لكن يرفع، لكن يرفع إليه اتقاؤكم، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله الله فيها، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها، بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب به بها إليه في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق، وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.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 ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب الحسي مقصد تربوي عظيم. فضل التواضع، فضل التواضع، الإحسان سبب للسعادة، الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فطمأنت نفوسهم أذن لهم في قتال الكفار. فقال سبحانه أذن الذين قتلوا أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومسادد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا جرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للانبياء وللمؤمنين من قتال اعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعده للصلاه فيها يذكر المسلمون الله ذكرا فيها يذكر الله ذكرا كثيرا ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيه إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأئتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هؤلاء المدعوون بالنصر هم الذين إما هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه وأئتوا الزكاة أمورهم وأمروا بما أمر به الشرع ونهوا عما نهى عنه ونهى عما نهى, نهى عنه ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب وان يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وان يكذبك وان ايها الرسول قومك فاصبر فلست من كذبه قومه من الرسل فقد كذب قبلك قوم فقد كذب قبل فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا وكذبت عاد هودا وثمود صالحا وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذب قوم إبراهيم إبراهيم وكذب قوم لوط لوط وأصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وكذب أصحاب مدين شعيبة وكذب فرعون وقومه موسى فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب فتأمل كيف كان إن كان عليهم فقد أهلكتهم بسبب كفرهم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها؟ فما أكثر التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل؟ فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من, وما أكثر الأبار الخالية من ورادها لهداكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحص ساكنيها من العذاب؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء فلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليُعاني آثار تلك القرى المهلكة ليعاي ليعاين أثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سمع قبول اللي الطاعض، فإن العمل ليس عمل بصر، بل العمل المهلك، بل العمل المهلك المردي هو عمل بصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعظ. والله يعني أيات فعلنا تخلع القلب من فوائد الآيات. إثبات صفة القوة والعزة لله تعالى إثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العبادة إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين عمل قلوب مانع من الاعتبار بآيات الله مرحبا بالإخوة جميعا معانا وبيدخلوا. اللهم أمين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 والذين سعوا في التكذيب بايتنا مقدرين انهم س... والذين سعوا في التكذيب مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم اولئك اصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه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 فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويسب ويثبت الله ويثبت آياته والله ويثبت آياته والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء حكيم في خلقه وتقديره وتدميره ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير اللهم يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير اللهم ما يلقيه امتحانا للمنافقين وإن الذين قلوبهم من المشركين وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليتيقن الذين اعطاهم الله العلم من القرآن الذين, وليت... الذين أعطاهم الله العلم ان القران المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به هو الحق الذي اوحى الله او الحق الذي أوحى به الله اليك ايها الرسول فيزداد ايمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع وإن اللَّهَ الله الَّذِينَ آمَنُوا آمنوا به إلى طريق الْمُسْتَقِيمِ المستقيم الذي لعوجاج فِيهِ جزاء على خُضُوعِهِمْ لَهُ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم السَّاعَةُ بغتاة أو يَأْتِيَهُمْ عذاب يوم عاقيم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 حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد الشيطان وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه. وصرف مكايد وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه. النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان. الإيمان ثمرة الإيمان ثمرة للعلم والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان.